فتعالى الله الملك الحق قرآن فاداً بالقرآن من قبل இவ ரூபனிய ஜிதலூ سَجَدَ لِلَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا كان ونيسون دي كفلا يور دن ناكو مير دناتي فساتو إن لك ألا تجوع فيها ولا تأرى وأنك لا تجوع فيها ولا تأرى